قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا مستهم نفحة مباشرة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 وإن كان مثقال حبة من خربل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين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 وَتَمَّ لِلَّاكِ دَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ